a uh. إنه الخلق العظيم المتبى وهو مشكات الفضيلة والمعين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 قد تجلى رحمة للعالمين من كمث لمحمد يختار في كفة التوحيد والحق المبين في تحيات الوجود محمد في المآلين والحنين في قلوب المسلمين وسعيهم أن تراه قلوب غير المسلمين صلى على محمد لئی تنگائ لم نئی نئی جل ل عن باری احبابه بل وارد ترب أهلا وبنين صابرا يهجى ويذى بينما قلبه يكوى لحال الآخرين يا را اصحابه الا وهم في مكا بدت الجراح معذبين من كمث لمحمد يختار في كفه التوحيد والحق المبين في تحي الوجود محمد فيبتها لاتي المالم في قلوب المسلمين وسعيهم ان تراه قلوب غير المسلمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ليتنا كنا وقاء دمائه وهي تروي الأرض صبرا ويقين رب إن لم يكن وضب علي لا أباك يا رجل مستضعفين جاءت الدنيا له ضوعاً فلم يفترش إلا حصيراً للسرين فارقا الدنيا فهد قلوبنا يفداه وملكه درع الرهيم من كمثل محمد يختار فيه كفة التوحيد والحق المبين في تحيات الوجود محمد في ابتهالات المآذن والحنين في قلوب المسلمين وسعيهم أن تراه القلوب غير المسلمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله على